وَنُطْفِنَ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَلَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءَ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ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 وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لنحصن كلكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمري إلى الارض التي باركنا فيها فكنا بكل شيء عليم